سورة محمد عليه السلام قرأ حفص وأبو عمرو والذين قتلوا بضم القاف وكسر التاء والباقون بفتحهما وألف بينهما ابن كثير غير آثن بالقصر والباقون بالمد وحدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا مضر بن محمد عن البزي بإسناده عن ابن كثير قال آنفا بالقصر وبذلك قرأت في رواية أبي ربيعة عنه على أبي الفتى وقرأت على الفارسي في روايته بالمد وكذلك قرأت في رواية الخزاعي وغيره عنه وبه آخذوا الذين لعنهم قد ذكر أبو عمر وأم ليا لهم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء والباقون بفتح الهمزة واللام حفص وحمزة والكسائي إسرارهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها أبو بكر يبلونكم حتى يعلم ويبلو في الثلاثة والباقون بالنون أبو بكر وحمزة وتدعوا إلى السلم بكسر السين والباقون بفتحها سورة الفتح قد ذكرت دائرة السوء وعليه الله قرأ ابن كثير وابو عمر ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء في الأربع والباقون بالتاء الحرميان وابن عامر فسنؤتيه بالنون والباقون بالياء حمزة والكسائي بكم ضرا بضم الضاد والباقون بفتحها حمزة والكسائي كلم الله بكسر اللام والباقون بفتحها والف بعدها نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون فيهما والباقون بالياء أبو عمرو بما يعملون بصيرا بالياء والباقون بالتاء ابن كثير وابن ذكوان شطاءه بتحريك الطائ والباقون بإسكانها ابن ذكوان فأذره بالقصر والباقون بالمد على سوقه قد ذكرى سورة الحجرة قد ذكرت فتبينوا ولحم أخيه ميتا وتاءات البزي قبل قرأ أبو عمر يألتكم بهمزة ساكنة بعد الياء وإذا خفف فأبدالها ألفا والباقون بغير همز ولا ألف ابن كثير نصير بما يعملون بالياء والباقون بالتاء سورة قاف قرأ نافع أبو بكر يوم يقول بالياء والباقون بالنون ابن كثير هذا ما يوعدون بالياء والباقون بالتاء الحرميان وحمزة وادبار السجود بكثر الهمزة والباقون بفتحها يوم تشقق الأرض قد ذكر فيها ثلاث محذوفات وعيدي أفعيينا ومن يخاف وعيدي أثبتهما في الوصل ورش المنادي من مكان أثبتها في الحليل ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزدي وابن مجاهد عن قنبل ينادي بالياء في الوقف والباقون يقفون بغير ياء سورة الذريات قرأها أبو بكر وحمزة والكسائي مثل ما أنكم برفع اللام والباقون بنصبها قال سلام قد ذكر الكسائي فأخذتهم الصعقة بإسكان العين من غير ألف والباقون بالألف وكثر العين أبو عمر وحمزة والكثائي وقوم نوع بالخفض والباقون بالنصب سورة الطور قرأ أبو عمرو واتبعناهم بقطع الألف وإذ التاء والعين ونون وألف بعد النون والباقون بوصل الألف وفتح التاء والعين وتاء ساكنة بعد العين ابن عامر وأبو عمرو ذرياتهم بإيمان بالجمع وضم ابن عامر التاء وكسرها ابو عمرو والباقون بالتوحيد ورفع التاء نافع وابن عامر وابو عمرو بهم ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد وفتح التاء ابن كثير وما التناهم بكسر اللام والباقون بفتحها لا لغو فيها ولا تأثيم قد ذكر نافع والكسائي أنه هو البر بفتح الهمزة والباقون بكسرها قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام المسيطرون بالسين وحمزة بخلاف عن خلال بين الصار والزاي والباقون بالصار خالصة عاصم وابن عامر فيه يسعقون بضم الياء والباقون بفتحها سورة والنجم قرأ حمزة والكسائي أواخر آي هذه سورة من لدن قوله تعالى إذا هو إلى قوله من النذر الأولى بالإمالة وامال أبو عمرو من ذلك ما كان فيه رأ وما عدا ذلك بين بين وورث جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح هشام ما كذب الفؤاد بتشديد الذل والباقون بتخفيفها حمزة والكسائي أفتمرونه بفتح التاء وإسكان الميم؟ والباقون بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها ابن كثير ومناءة بالمد والهمز والباقون بغير مد ولا همز ابن كثير ضئزة بالهمز والباقون بغير همز كبائر الإثم وفي بطون أمهاتكم وأنشأة قد ذكر نافع وأبو عمر عادن الأولى بضم اللام وبنقل حركة الهمزة وإضغام التنوين فيها وأتى قانون بعد ضمة اللام بهمزة ساكرة في موضع الواو والباقون يكسرون التنوين ويسكنون اللام ويحققون الهمزة بعدها ويجوز في الابتداء بقوله الأولى على مذهب أبي عمرو ثلاثة أوجه أحدها الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها والثاني لولا بضم اللام وحد في همزة الوصل قبلها استغناءا عنها بتلك العركة وهذان الوجهان جائزان في ذلك وشبهه في مذهب ورشن والثالث الأولى بإثبات همزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها وكذلك يجوز الابتداء بهذه الكلمة على مذهب قالون ثلاثة أوجه ايضا لا بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو لولا بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو والأولى كوجه أبي عمرو الثالث وهو عندي أحسن الوجوه وأقياسها بمذهبهما لما بينتهم لعلتي في ذلك في كتاب التمهيد عاصم وحمزة وثمود فما بغير تنوين ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف سورة القمر قرأ ابن كثير إلى شيء نكر بإسكان الكاف والباقون بضمها أبو عمرو وحمزة والكثائي خاشعا بفتح الخاء وألف بعدها وكسرشين. الشين والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة ففتحنا قد ذكر ابن عامر وحمزة ستعلمون غدا بالتاء والباقون بالياء فيها ثمان محذوفات يدعو الداعي أثبتها في الحالين البزي وأثبتها في الوصل ورشن وأبو عمرو. إلى الداعي أثبتها في الحالين من كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو. وعذابي ونذر في ستة مواضع فيها أثبتهن في الوصل ورشن أحده سوة الرحمن جل وعز قرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحانة بنصب الثلاثة الأسماء وحمزة والكسائي والريحان بالخفض وما عده بالرفع والباقون برفع الثلاثة نافع وأبو عمر يخرج منهما بضم الياء وفتح ضاء والباقون بفتح الياء وضم الراء حمزة وأبو بكر بخلاف عنه المنشئات بكسر الشين والباقون بفتحها حمزة والكسائي سيفرغ لكم بالياء والباقون بالنون أيها الثقلاني قد ذكر ابن كثير شواض بكثر الشين والباكون بضمها ابن كثير وأبو عمر ونحاس بالخفض والباكون بالرفع أبو عمر عن الكسائي لم يطمث هنا في الأول بضم الميم وأبو الحارث عنه في الثاني كذلك هذه قراءتي والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري والباقون بكثر الميم فيهما ابن عامر ذو الجلال والإكرام في آخرها بالواو والباقون بلياء سورة الواقعة قرأ الكوفيون هنا ولا ينذفون بكسر الزاي والباقون بفتحها حمزة والكسائي وحور عين بخفضهما والباقون برفعهما أبو بكر وحمزة عربا بإسكان الراء والباقون بضمها والاستفهامان مذكوران في الرعب أبن النافع والكثائي قرأ في الأول منهما بالاستفهام وفي الثاني بالخبر والباقون فيهما بالاستفهام وهم على أصولهم في التحقيق والتليين أوى آباؤنا قد ذكر نافع وعاصم وحمزة شرب الهيم بضم الشين والباقون بفتحها ابن كثير وننشئكم قدرنا بتخفيف الدال والباقون بتشديدها النشأة قد ذكر أبو بكر أئنا لمغرمون بهمزتين والباقون بوحدة مكسورة حمزة والكتائي بموقع بإسكان الواوي من غير ألف والباقون بفتح الواوي وألف بعدها سورة الحديد قرأ أبو عمر وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء ميثاقكم بالرفع والباقون بفتح الهمزة والخاء والنصب ابن عامر وكل وعد الله برفع اللام والباقون بنصبها فيضاعفه له قد ذكر حمزة للذين آمنوا أنظرون بقطع الهمزة وفتحها في الحالين وكسر الضاء والباقون بالالف موصولة ويبتدئونها بالضم وضم الضاء ابن عامر لا تؤخذ بالتاء والباقون بالياء نافع وحفص وما نزل مخففا والباقون مشددا ابن كثير وأبو بكر المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد فيهما والباقون بتشديثها أبو عمرو بما أتاكم بالقصر والباقون بالمد بالبخل ورضوان قد ذكر نافع وابن عامر فإن الله الغني بغير هو والباقون بزيادة هو